الحكيم صirاطim ا 夜 ه م فهم غافلون ل ق د حق ا ل ق و ل على أ ك ث ر ه م فهم ل ا يؤمنون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 تنذرهم لا ي ؤ い ن و ن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 واضرب لهم مثلا اصحاب القريه إ ذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا إ ل ي ه م اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا إ ل ي ك م مرسلون أنتم إلا أن من من أن من من إن أن ت ك ذ い و ن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 「私の名前は私の名前 ن 私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の ا 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ل は م の名前は私の名前は私 من 前は ي の名前は私の名前は私の名前は و は思うよ ل に思うよう ا 思うように思うように思うように思うように思うように思うようにうように思うように思うように思うように思うよに思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思 إ ن ي إ ذ ا لفي ضلال مبين إ ن ي آ م ن ت بربكم فاسمعون قيل د خ ل ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي يعلمون يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين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 ما ياتيهم من رسول إ ل ا كانوا به يستهزئون أ ل م يروا كما ه ل ك ن ا قبلهم من القرون أ ن ه م إ ل ي ه م لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون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 أ ف ل ا يشكرون سبحان الذي خلقنا ا ز و ا ج ك لها مما تنبت ا ل أ ر ض ومن أ ن ف س ه م ومما لا يعلمون و آ ي ه لهم الليل نسلخ منه النهار ف إ ذ ا هم مظلمون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 وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتى عن الا حين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا أ ن ط ع م من لو يشاء الله أ ط ع م ه إ ن أ ن ت م الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين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 ولا موسوعه ن النابلسي ما ج ن ا للعلوم فاكهون ف ي ه ا ف ا ك ه ة و ل ه م ما ي د ع و ن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 ولقد ضل موسوعه ك كثيرا م أفلم جبلا ت ا ت ق ل و ن ذ ه النابلسي م للعلوم الاسلاميه تكفرون ل و ت ك ل م ن الهدى شركه دعويه غير ر ب ح ي ن ذات مضمون اجتماعي ب ص ر و ن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 إ ن هو إ ل ا ذكر و ق ر آ ن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أ و ل م ي ر و ن ا خلقنا لهم مما عملت ايدينا أ ن ع ا م ا فهم لها مالكون 「私たち ن この世を変えたのは私たちの思いを知 من いることで ل 私たち ه 思いを知っていることです。 「そして私たちはこのように私 ه, ف ة ف م の思いを知 م ておくことに気 و かずに私たちの ن いを و っておくことに気づかずに私 س ちの ن いを知っておくことに気づかずに私たちの思いを知っておくことに気づ إ ずに私たちの思いを知っておくこ م に ب づか وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ا ن ش أ ه ا اول مره وهو بكل خلق عليم الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد ش ي ئ ا ي ق و ل له ك ن فيكون ف س ب ح ا ن ا ل ذ ي بيده م ل ك و ت ك ل شيء و إ ل ي ه ترجعون